ثم جعلناك على شديعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم اللهمَّ لِلْمُتَّقِينَ هذا بُصَائرُ للناسِ وَهُدَى وَرَحمةُ لِقَوْمٍ يُقِنونَ أَمْ حَسِبَ الَّذينَ جَثَرَ حُسْجَ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَذينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ سَوَاءً ونحياهم ومماتهم ساء ما يحكمون فخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون